الموقع الرسمي لفضيله <T2> الشيخ محمد الصفاء عبد القادر يقدم لكم هذه الماده خطر الشيعة هو وضجان اخر و... وبشابه اخر في الانتشار تقول بعضهم ان هذه بالتقريب بين السنه والشيعة فكيف نتفق معهم هم يسبون النبي عتقم يسبون الصحابه الكرام يا اخي طبعا ما هو دعوه التغريب دي او الصرغه عشان البنا وميقباره دعوا ليه ناس يعمل ذا الفديوان وغيره عشان يعني تعمل ما بتعرف انصاب خلول يعني نتلملم ونغضل الطرف عن الباطل وتجامل صاحب الباطل عشان نكون سوا الكلام من الشلاء ما بتعرف بتعرف ده منكر وده معروف والمنكر لا بد ان ينكر والمعروف لا بد ان يعرف لا cytoskeleton عشان البنا اريد اعمل بنوه ضروريه واروح فرقه من جماعه الافاضل المسلمين بيقولوا البنا قاعد قاعد لما الجماعات كلها وان الناس ما تمكا يعني ده ممكن علينا يعني ده ممكن على شنو انا ده كله يقول لك نتفق فلياجل بعضنا بعضا في ما اختلفنا فيه ونعمل سويا اذا اتفقنا عليه يعني يقول لك يعني انت صمارد؟ يعني في صور فاضي مين ممكن تلقى في صار جماعه اخوانيه ال27 تجاري في حي و23 شماني و5 فتميه كلهم اخلافه مين ده مثلا قدرنا ما ما جابش ده حتى الشيع بيقول للبنا انه اصعب مشم من المذايب ينبغي يعني ان نجمعهم بعض ان النار ما بعث لنا علينا حرب على الشاي الاسلاميه بنص القران ان الذين ضلوا دينهم ما كانوا شيع نستعمله في شيء الايه دي طب ما ترجع لابن كثير في التفسير قالت عائشه هذه نزلت في اطقاف الاهواء من امه محمد صلى الله عليه وسلم يعني يعني كل اللي سوا ده ممنوع قال ان الذين فرقوه بين فرقوا دينا الدين يا اخي ده ده جاي ده الجو باغي كمان يا اخي ما تشكرني ولا بلا والله انا عارف باغي كمان العجمه كان يقول لك الله تعالى عنده مراقه يا زاد انت مستغرب عجبك بس بتخلي كده مش قلنا بس تفاجئوا واحد ثاني قاعد باو في جاري يا دوبه في جاري بيجي قال قلت له انه الحركه عجباني خالص الحركه دي كيف يقول لك والله يعملوا لف دورانيه يوم الجمعه كان شفتهم بجلاليبهم بجامع بيرسجال قصيني قصيني يا زاد دي بتهلى العربيه بتعولها وخدت لهم كل شغل بتاعها كل بتاع مويه وفيه فهو دلقاني لا إله إله إله الله لا إله يأهدى دينك طيب أعرضنا لا إله الله تعلموا الطريقة دي ما در يألمنا لا إله إله الله ما در يألمنا كل دول يقولوا بل أوصح بينكم يا ربك صح وذكر ربك في نفسك تضمعا وقيبة ودول الجاهل يقول الله قال لك ما يقولك بيان عرضنا الكواليك مخالفة للشريعة ولم لم تقدم خالفة للشريعة كوز الموهن والدلقان <تصلح> او لا ولا ما بيسجل حضره عمو عاشور حضره مولانا جاي من جمهوريه لا لا وين جاي ابو لبيد يدير رسول سي يدي احمد جاي جاي لي جاي قابل رئيس الجمهوريه لا اطلع بل اطلع بل انت مستعجل اصلا الاستاذ لما قال له استاذ رئيسي جاي جاي جاي جاي مع حد انت ايش وقعد يقولوا خلي المناسب جاي تالي اعمل لك لما وهناك منبذة في الجماعة دي أسهلها وفي الدروشات في عقالة بعدها نسيدك الرسول خلت لي قول موية ما تقوم بطعها الخروف خلالها نجي نعفل معها بشوية هو بعدها جاي نسيدك الرسول ده مسائل ما نقوم بطعها له هكي ليه قول موية وهنا رطع لك بخور وهو. يجي حسن البن يقول لك الشيعة ورسلنا واحد يجيك كل واحد الشيعة <تصفيق> الكفر ابن سير يقول الشيعة الاثنى عشرية على وجه التعميم كفر وعلى وجه التخصيص لا بد من اتفاق الشروط واتفاق الموانع كفرى فالشيعه كفرى لانه عندهم كلام في الالهيات والشيعي اي حصلنا فرله وزيقه وبعيقه كمان نفسها بتقعد انه اجري عندهم كلام في الالهيات بيقول صاحب الكارلي الكلي من لم يدي بالبداء لله فليس بشيع انت فاهم الكلام هذا بده فهمه البداء بالشيعة يعني اتقي الله بالجل اتقي الله بالجل لانه كلامك القدر يعني الكلام ده انه كلام في القدر ومظبوط عليك تاخدك تاخدك في القدر وبلاش في القدر, القدر. فالشيخ الاثنا عشري عنده اذا فقدتك على رضيه على خلق القادر والصلاه اذا فقدتك على رضيه كده ده والله ما قدر لكن قبل ما تفقد يقول لك الله ما كان يعني ما هو ده التعامل بالجسد يقولوا لي مساعة القدر وأنه يعني يعني مساعة القدر وما تنسى بعد ذلك من المضال من بربعة منتزال على كل عدة ما منه الملجة على الكتاب وصلنا مع السلام حدد قسم دياله وقسم واحد قسمها جدا مع السلام تكسير واضح وتفترق أمتي على 73 الفركة مش كده جا... كان خلاك يقول كله مش كان ممكن يقول كتر ما صار كلكم يوم خير ما شاء الله ديالي قال لك اذا كان الله له من كلام كثير والله تعالى كتر بينكم لو ما شاء الله قلنا انا اقول شو لا كيف قال كل واثنا يا اخي خير حكم بيتك وسرقه بيجي يغوص يقول لك لا ما نبغى نكرم نقول كده يداي نستر انت فاتح لك دكان وفي ده انا ما دارك اكثر لك دول انا دارك الاسلام الشام انت <تصفيق> ليه كلك عن تصور ان اللي مشات ما تعمل لها علاج كل الناس بيكون لكنا ديانيه وزخشبيه دي وكل ايوه ها. حتى الاخوان المسلمين لما اتكلموا بس قول لابن بس الفتاوى الباقيه هاي جماعه الاخوان المسلمين من الفرق ال12 ايثي ال73 70 ياخد تضرب في الوعي قال يعني ان كل هي ليست على منجي يبقى ثلاث خالص صعبه هخسر كل بعيط حواليك تقول لي ده نهايه وغالبه نهايه المستقبل في كتاب بتقول نظر واحد ما اتفكاه يتري عايز ده تقول مسلم اخ مسلم طبعا انت ليه تبعني علمنا البن في خسنا يا <تصفيق> ده تستعمل بدنا تحكي والله انا بالربطه معاك في اي علاقه اللي جاي شكل داك ودوري وعلى اننا تراند وانا بقول معاك كنا كنا فكره واحده انا فيك عايزني تراني الحجمه في حاجه تخفي الكره وتحكي والله بصف التليفون يا جماعه على ثانيه عليك وتقول لنا زمن العقار بس انت جيت تقول جاي بقى تتباول ماشي ده طبعا كلامي هات بقى وجه عشان تلعب